باسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد أمين هللويا سبحوا الرب من السماوات سبحوه في العالي سبحوه يا جميع ملائكته سبحوه يا كل جنوده سبحيه يا أيتها الشمس والقمر سبحيه يا جميع كواكب النور سبحيه يا سماء السموات ويا ايتها المياه التي فوق السموات لتسبح اسم الرب لأنه أبر فخلقت وثبتها إلى الدهر والأبد وضع لها حدا فلن تتعداه أخي وأختي في الرب وأنا وأنتم مدعوين نسبح الرب في المزمور مئه وثمان واربعين مكتوب ايضا الاحداث والعذارة ايضا الشيوخ مع الفتيان يسبح اسم الرب لانه قد تعالى اسمه وحده مجده فوق الارض والسماوات نحن مدعوين للتسبيح نحن مدعوين نكون اشخاص هتاف اشخاص صلاه أبناء نور مثل ما إلهنا وابونا هو نور العالم مدعوين نكون أبناء نور مكتوب عن الرب أنه هو بيفرح وقت ما نجد له ويلد له نشيدي وأنا أفرح به خلونا دائما نكون أصحاب هتاف ونصرة بالرب جاء في رسالة بولس الرسول إلى أهل كورنثوس مكتوب ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان لأننا رائحة المسيح الذكية لله في الذين يخلصون وفي الذين يهلكون أخي وأختي نحن نقال عنا مؤمنين بالرب يسوع انه نحن رائحة يسوع الذكي اذا اخي واختي تعوا سوا نتخيل انه في امامنا وردتين حاملين نفس اللون ونفس الشكل هالوردتين تخيلوا الوردتين معي حاملين نفس المنظر نفس الجمال كأن صورة نسخة واحدة عن التانية ما بتختلف عن عن الأخرى بأي شيء ولكن كمان تخيلوا معي خلونا نقرب لهالوردتين خلونا نشتم هالوردتين تعالوا شم أول وردة شم أول وردة من بعيد ما ميزناها بالشكل كانت وردة حلوة تعالوا شمها شميتوا؟ للأسف ما كان فيها ريحه. شموا الوردة الثانية. تعالوا شم الثانية. فيها رائحه عم تفوح الوردة الثانية. خلونا اخي واختي. خلونا نحن كمان فايحين برائحه المسيح. ما نكون مجرد شكل او منظر. خلونا نكون نور يضيء كل المحيطين بنا خلونا نكون حاملين رائحة زكية فوق وتنتشر بعبقها على كل المحيطين بنا خلونا نقول هاي رائحة يسوع خلونا نقول نحن الورود المصنوعين من السماء الرب زرعنا بالسماء وأثمرنا بالأرض حتى نعطي بثمر خلونا نكون هالوردة خلوني أخي وأختي برائحة المسيح الذكي لنكون سبب خلاص نفوس محتاجة ضايعا بهيد العالم لنكون سبب خلاص يجوا يشتموا هالريحة ويقولوا نحن حبينا هالريحة نحن اشتمينا روايح كتير بهيد العالم ولكن كان في وقت بيجي هالريحة بتزول هالريحة بينتهي مفعول الريحة إن كانت ملزة أرضية وإن كانت ملزة جنسية وإن كانت ملزة شهوانية كله زايل إلى متعة مؤقتة ثم تزول تزول ولكن يسألونا عن سبب هاي الريحة اللي بتدوم بتدوم بنقلهم بكل فخر بنكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجال بنقول هاي دي ريحة سيدة وأبونا يسوع المسيح اللي فدانا بدمه الكريم وفتدانا من كل لعنه يجلسنا مع أشراف مع أشراف شعبه ولأبينا يسوع المسيح كل الإكرام والمجد من الآن وإلى كل الدهور امين